Set so ابن خير النساء سلام عليك ذهب بفقاده وصار على البلاء سلام على من سحقهم الظمأ وذهب بفقاده وصار على البلاء كتم علل الدائي وجمع الكسا سلام بدمع وقلب حزين سلام على سيدي سلام الجسم سلام على من بكتو السما بشفت الدموع تسيل الدمع من بكتو السما بشفت الدموع ليلدما بمر العصور العدا سلام على كعب على سيد على سلام على يا حسين سلام يرن طريم سلام على سيد يا سلام على محروس الوفيد سلام على روحك يا حسين سلام الجسم سبيب الطريم سلام لنور لنا واضح وصاغ من الموت نور البقاء سلام لنور لنا واضيا وصرع الموت في نور البقاء فأصبح صوته منار الإباء سلاما سلاما بعلم اليقين. يا حسين لناحر قبلك من شفتين سلام على نحرك يا حسين لناحر قبلك من شفتين وقال حديثا جدك الأمين إن أنا من حسينا ومني حسينا I'm yeah. هدد الطغاة وفجر نورا على الظاليات سلاما على من تحدى الطغاة وفجر نورا على الظاليات وغير ما عنا مصير الحياة ونوره أصبح بيانا مبينا والسيف مات سلام رمز الهدى والابيات وعشت مخلد والسيف مات وفيك تجلت المعجزات ظلت فخرا على العالمين سلام على سيد يا حسين، سأوال جسم سليم ضعف. أشهد أنك أقمت الصلاة، وأشهد قاد أتى الزكاة. أشهد أنك أقمت الصلاة، وأشهد قاد أتى أطلع الزكاة. أطلعك الله أطلع بعشرة. من الثبات الى المجد يا امجد الامجيد سلام, سلام على كل العبرات سلام على النسوة الطاهرات سلام على تلك العبرات بأحزانها تمنع نادبات سلام سلام على الراحلين ساكبات تصارع جهري بالنعابات لتلك الرزايا بشخص الفرات سلام على مقطوع يدينا سلام عليك بدمع حزين بدمع تجلى في كل عين مر العصور ومر السنين سلام عليك وفي كل حين سلام على سيد الفائر يا وسي ساول الكون والقبلتين وجل المصاب على العالمين الكون والقبلتين المصاب وأهل السماء بك أجمعين ما دابت رزيتك يا حسين سلام على سيد الفائرين سلام على محجوز الوثين سلام على أهل يا حسين سلام لجسم سليم